قال للظا لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وس الأتق الذي يؤتم له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى